أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِدَنَا كِتَابٌ حَفِيرٌ بَلْ كَلَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَدِيجٌ أَفَلَمْ نُنْظُرُونَ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 تبصروا وبكرا لكل عبد منيب ونزلنا من السماء إما أم مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بأسقاط الله رِزْقًا مِنَ الْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَلِكَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ حَقًّا وَعَنِيد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 لا يلفغ من قول إلا لديه رقيب عتير وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ثائق شهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك كظطائك فكشفنا عن كظطائك فبصرك يوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عديد. ألقي في جهنم. لما كل كلك الثانعيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخر فألقاه في العذاب الجديد قال قرينه ربنا ما أطعت ولكن ولكن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 فَإِذَا الْمَلَكُونَ يَقُولُونَ إِنَّا كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَيْئٌ وَلَقَدْ خَلَقَ لَالْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامٍ وَمَا مَسَّنَا بِالْنُّقُودِ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يقول